الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الفرع المترتب على أن إدراك الركع هل هو بإدراك سجدتين مع رفع الرأس أو مع الذكر الواجب أو إدراك سجدتين بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وذكرنا أن القول الأول وهو المشهور أنه لا يحصل إدراك الركعة التامة إلا برفع الرأس من السجدة الثانية ولأجل ذلك لو شك بين الثنتين والثلاث قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة التي هو فيها فإن الشك مبطل <تصفيق> وقد استدل على هذا الراي المشهور بوجهين مضى الكلام في الوجه الاول ووصل الكلام الى الوجه الثاني وهو ما استدل به المحقق الهمداني قدس سره على هذا الرأي حيث استدل بصحيحه زراره باب تسعة من أبواب الخلال حديث واحد قلت له رجل لا يدرث نتين صلاه أم ثلاث قال إن دخل الشق دخل يعني طرأ عليه الشك إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى يعني الرابعة ولا شيء عليه ويسلم وتقريب الاستدلال بهذه الروايه يعتمد على مقدمتين الاولى ما هو المراد بدخول الثالثه في المنطوق منطوق الروايه حيث قال ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثه قطعا لا يراد بالدخول الدخول الحقيقي بان يقوم للثالثه ثم يحصل الشك لانه بالضروره لا يعتبر في صحه الصلاه ان يحصل الشك بعد القيام فبالضرورة من رفع رأسه من السجدة وقبل أن يقوم شك بين الثنتين والثلاث فإن صلاته صحيحة إذن فهناك إجماع واتفاق على أن صحة الصلاة لا تتوقف على أن يقوم للثالثة بل يكفي في صحة الصلاة أنه شك بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية وهذه قرينة على أن الدخول دخل في الثالثة لا يراد به الدخول الحقيقي بأن يقوم للثالثة وإنما المراد به الدخول المجازي فالمقصود بأنه دخل في الثالثة يعني دخل في مقدماتها ومن مقدماتها رفع الرأس من السجدة الثانية فإذا رفع الرأس من السجدة الثانية فقد دخل في الثالثه مجازان اي دخل في مقدماتها وشرع في الدخول فيها إذن فالمقصود بالمنطوق في الروايه حيث قال ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثه يعني ان طرا الشك بعد ان رفع رأسه من السجدة الثانية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية مقتضى مفهوم الشرط حيث قال في المنطوق إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى ومقتضى المفهوم أنه إن طرأ الشك قبله دخوله في الثالثه فهو شنو مبطلون، فمقتضى مفهوم الشرط أنه لو حصل الشك بين الثنتين والثلاث قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية فإن الشك مبطلون، فتلخص بذلك. ان الشك بين الثنتين والثلاث قبل رفع الراس من السجدة الثانية مبطل وهذا منبه على ان ادراك ركعتين تامتين لا يحصل الا شنو برفع الراس من السجدة ثانية وإلا فما لم يرفع رأسه فهو لم يدرك ركعتين تامتين هذا هو استدلال المحقق همداني على مطلب المشهور وأشكل عليه سيدنا الخوي قدس سره في الجزء الثامن عشر صفحة مئة وسبعه وستين قال اولا ان الشرط في المقام لا مفهوم له لان القضيه الشرطيه سيقت لتحقيق الموضوع فكما انه لو قال ان رزقت ولدا فاختنه فان القضيه لا مفهوم لها لانه ان لم يرزق ولدا فالامر بالختان سالب بانتفاء الموضوع او قال ان ركب الامير فخذ بركابه فانه لو لم يركب الفرس فانتفاء الاخذ بركابه سالبه بانتفاء الموضوع وهكذا كلما كان الشرط دخيلا في الجزاء دخلا عقليا لا دخلا تعبديا فانتفاء الجزاء بانتفائه من ليس من باب مفهوم الشاطئ وانما هو سالبه بانتفاء الموضوع ومنه المقام حيث قال ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثه مضى ومقتضى مفهومها إن لم يدخل الشك من الواضح انه اذا لم يدخل الشك اذا لم يدخل الشك فعدم إذا لم يدخل الشاك فعدم الحكم لعدم الشك من باب شنو سالب من انتفاع ما شك إذن فانتفاء الجزاء هنا لعدم دخول الشاك من باب السالب بانتفاع الموضوع وليس من باب مفهوم الشرط في شيئين ثم اورد على نفسه فقال بانه لكن القضيه الشرطيه هنا اشتملت على قيد اخر وهو قيد تعبدي حيث قال ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثه فوجود الشاك صحيح هذا قيد عقلي لا يرتبط بمفهوم الشاك ولكن كون الشك بعد دخول في الثالث هذا قيد تعبدي فأجاب قدس سروا بأن هذا من باب مفهوم القيد لا من باب مفهوم الشاك اي ان القضيه الشرطيه نحللها لعنصرين عنصر الاول الشرط وهو قوله ان دخل الشك والعنصر الثاني القيد وهو قوله بعد دخوله في الثالثة فبلحاظ العنصر الاول وهو عنصر الشرط لا مفهوم لها لانه اذا لم يدخل الشك فلا حكم اصلا في حقه لعدم موضوعه وبلحاظ العنصر الثاني ينعقد للقضيه مفهوم لكنه من باب مفهوم القيد لا من باب مفهوم الشرط وقد ذكرنا يقول في علم الاصول في بحثي مفهوم القيد أنه مفهوم القيد قضية جزئية لا تفيدنا مثلا إذا قال المولى أكرم الرجل العالم فإنه لا يترتب على القضية أن الرجل إن لم يكن عالما فلا تكرمه بحيث يدور الأمر بالإكرام مدار العالمية فالغاية ما تدل عليه أن الأمر بالإكرام لم يثبت لطبيعي الرجل أما هل يدور مدار العالم؟ أو يقوم مقام العالم علة أخرى فمفهوم القيد ساكتهم وهذا هو الفرق بين مفهوم القيد ومفهوم الشرط فلو قال مثلا إن كان الرجل عالما جابها بصيغة شنو؟ شرطية إن كان الرجل عالما فأكرمه هنا نعم تدل القضية على دوران الأمر بالإكرام مدار العالمية بحيث إن لم يكن عالما فلا يجب إكرامه أما إذا صاغها بصيغة القيد فقال أكرم الرجل العالم فغاية ما تفيده أنه طبيعي الرجل ليس موضوعا للأمر بالإكرام لكن لا يعني أن الأمر بالإكرام يدور مدار العالميه ربما لو كان عادلا أيضا يكرم ربما لو كان هاشميا أيضا يكرم فلا يدور الأمر بالإكرام مدار العالميه وإن كان لا يثبت لطبيعي الرجل فالمفهوم الثابت في الرواية وهي قوله إن دخل الشك بعد دخوله الثالث مضى ليس هو مفهوم الشرط بل هو مفهوم القيد ومعنى مفهوم القيد أن طبيعي الشك بين الثنتين والثلاث ليس موضوعا للصحه لان موضوع الصحه يدور مدار دخوله في الثالثه المهم ان طبيعي الشك بين الثنتين والثلاث ليس هو موضوع الصحه ربما يكون موضوع الصحه دخوله في الثالثة ربما يكون موضوع الصحه شنو قيد آخر يقوم مقامه فلا دلالة حينئذ في الرواية على دوران الصحه مدار مدار الدخول في الثالثة حتى يستدل بها المحقق همداني على أنه لا يحرز إتمام ركعتين إلا بعد الدخول للثالث فهل ان ما ذكره قدس سره الشريف وطاب في الغري مثواه وطاب في قرب أمير المؤمنين مثواه هل ان ما ذكره تامون أم لا وقد تعرضنا لهذه المسألة في البحث حول آية النبأ ودلالتها على حجية خبر العادل في قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالان وذكرنا هناك أنه إذا اشتملت القضية الشرطية على عنصرين عنصر عقلي ينتفي الجزاء بانتفائه عقلا وعنصر تعبدي إنما ينتفي الجزاء بانتفائه بحكم الشارع لا عقلا فهل ينعقد لها مفهوم الشر بلحاظ العنصر الثاني ام تدخل تحت ما قاله سيدنا قدس سره في هذا المورد من انه ليس لها مفهوم الشر وان ثبت لها مفهوم اخر حيث ذكر هناك يعني في هذا البحث عدة تصورات نشير إليها مختصرا ونذكر ما هو الصحيح التصور الأول أن المدار في ثبوت المفهوم وعدمه على العنصر الجعلي وهو ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 111 قال متى ما تضمنت القضية الشرطية عنصرا جعليا ثبت لها المفهوم مفهوم الشرط وليس مفهوم القائد فمثلا إذا قال المولى إن ركب الأمير الفرس وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه فإن هذه القضية يثبت لها مفهوم الشرط لا بلحاظ العنصر الأول وهو إن ركب. بل بلحاظ العنصر ثاني وهو وكان ركوبه يوم الجمعه ونتيجتها ان ركب ولم يكن ركوبه يوم الجمعه فلا تاخذ بركابه فمتى اشتملت القضيه الشرطيه على عنصر جعليين ثبت لها مفهوم الشرط بلحاظ العنصر الجعلي وقد تبعه سيدنا واختلف عن كلامه هنا وقد تبعه سيدنا قدس سره في هذا التصور في بحثه في آية النباء مع أنه قال هنا في هذا المورد أن الثابت مفهوم القيد وليس مفهوم الشار التصور الثاني الفرق بين وجود حرف العطف وعدمه حيث افاد بعضهم بانه ان كانت القضيه الشرطيه مشتمله على حرف العاطف فان العطف بمنزله تكرار الشرط كما اذا قال ان ركب الامير وكان ركوبه إن جاء زيد وأكرمك فأكرمه وأمثال ذلك فإذا تضمنت القضية الشرطية حرف العطف فحرف العطف بمنزلة شنو تكرار الشرط فإذا كان بمنزلة تكرار الشرط فكأن الشرط قد دخل على القضية. ال ثانية فينعقد المفهوم للقضية الثانية بلحاظ دخول الشرط عليها نتيجة حرف العرض ولكن الصحيح عدم تمامية هذين التصورين بلحاظة أن أداة الشرط تارة تأتي بمعنى الفرض والتقدير وتارة تأتي بمعنى التعليق فإذا قلت مثلا إذا جاء نصر الله والفاتح فسبح بحمد ربك فليس معناه انه اذا ما جاء النصر لا تسبح وقعد, وقعد ساكت فان اداه الشرط هنا ليست بمعنى التعليق اي تعليق الامر بالتسبيح على مجيء النصر وانما بمعنى الفرض والتقدير اي في هذا الفرض اي في فرض مجيء النصر انت مامور بالتسبيح ولا ينافي انك مامور بالتسبيح في فروض اخرى نظير اذا قلت مثلا اذا سب المكلف الامام فاقتله هذا ليس معناه انه إذا لم يسب الإمام لكن سب النبي لا تقتله فإنه ليس معنى القضية هنا إلا أنه يجب إقامة حد القتل عليه في فرض سب الإمام وهذا لا ينافي وجوب إقامة الحد عليه أيضا في فرض آخر كما لو قتال كما له إلى آخره فالقد فال فال في هذه الموارد استخدمت شنو في الفرض والتقدير الاداه أو الجملة الشرطية على الاختلاف هنا هل أن الموضوع له والاداه أو الموضوع لكل الجملة وتارة تستخدم بمعنى التعليق أما إذا قال إذا بلغ الماء قدر كرّن لم ينجسه شيء، فإن ظاهرها أنها علقت اعتصام الماء على جنّة على بلوغه كرّن بحيث لو لم يكن كرا فلا اعتصام لا، فلما أن الأداة تستعمل تارة هنا وتارة هنا، فلو كانت الجملة الشرطية. ولويا مشتملة على عنصر عقلي كما إذا قال إن ركب الأمير الفرس وعلى عنصر تعبدي وكان ركوبه يوم الجمعة أو بصيغة القيد إن ركب الأمير الفرس يوم الجمعة حيث إن العرف لا يرى فرقا بينه أن يصوغها بحرف العطف أو أو يصوغها بنحو القيد فهي على كل حال جملة حالية لا معنى لأن نقول إن قال إن ركب الأمير يوم الجمعة فليس لها مفهوم الشرط واما إذا قال إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فيثبت لها مفهوم الشرط فإن هذا تفريق غير عرفي أصلاً مع أن المفاد واحد لا يجور الأمر مدار وجود حرف العطف عدم وجود حرف العطف بالنتيجة إذا كانت القضية الشرطية مشتمله على عنصرين عنصر عقلي إن ركب الأمير الفرس وعنصر تعبدي وهو قوله يوم الجمعة أو كان ركوبه يوم الجمعة فالاداه بلحاظ العنصر الاول بمعنى بمعنى الفرض والتقدير لا بمعنى التعليق لان الجزاء لا معنى لتعليقه على الركوب اذا لا معنى لتعليق خذ بركابه على الركوب فانه شنو معلق عليه عقلا فلا معنى لتعليقه عليه شرعا فال Ada تحيين ليست بمعنى التعليق وإنما بمعنى الفرض والتقدير، فلأجل ذلك يرد على التصور الأول والتصور الثاني أنه إذا قلنا بأن الجملة الشرطية ينعقد لها مفهوم بالحاضر، شنو؟ العنصر التعبدي معناه أن الجملة الشرطية قد استعملت في معنيين معنى الفرض والتقدير بالحاضل عنصر العقلي ومعنى التعليق بالحاضل عنصر الثاني وهذا إن لم يكن محالا فهو خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينان فالصحيح أن يقال إذا قامت القرينه السياقيه على ان مصب الشرط هو العنصر الاول فهو وان قامت القرينه السياقيه على ان مصب الشرط مصب الاسناد هو العنصر الثاني فهي قد استعملت بمعنى التعليق بلحاظ بلحاظ مجموع الجمله فمثلا إذا قال المولى إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بركابه فإن الظاهر عرفا من هذه الجملة ان مصب الإسناد هو كون ركوب يوم الجمعة وليس مصب الإسناد أصل ركوبه الفرس وإنما ذكر ركوبه الفرس على نحو ال طريقي والالي والا فمصب الاسناد هو القيد فاذا قامت القرين السياقي على ان مصب الاسناد هو القيد وأما الشرط ما هو الا تمهيد وطريق لذلك فلا محاله يكون مدخول الاداه اي اداه الشرط هو مقيد بما هو مقيد على نحو وحدة المطلوب فالشرط هو الركوب يوم الجمعة لا مطلق الركوب ولا مطلق الايام وبالتالي فينعقد لها شنو مفهوم الشرط سواء كان بصيغه القيد او كان بصيغه حرف العاطف إذن فالمدار على قيام القرين السياقي على أن مصب الشرق ومصب الاسناد ما هو ولأجل ذلك نقول في المقام إن ظاهر قوله في صحيحات شنو زرارا إن دخل الشك بعد دخوله الثالثة أن مصب الاسناد هو دخول الثالث ليس دخول الشك في حد ذاته فبما أن ظاهرها أن هذا هو مصب الإسناد فهو مدخول الأدات أي أن مدخول أدات الشرط دخول الشك بعد الثالث ومقتضى ذلك إنعقاد المفهوم لها هذا هو هذه هي المناقشة الأولى لسيدنا قدس سره ووجه التأمل فيها المناقشة الثانية قام سلمنا سلمنا معكم أن الشرطية في الرواية ينعقد لها بل مفهوم الشرط لكن الروايه مجمله المهم يطرح الروايه شوف هذا واحد يريد يطرح الروايه كل ساعه يجيب له شنو كل ساعه يجيب له اله المهم يريد يطرحها لان الروايه مجمله ليش دالها حيث قال ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثه ما هو المراد من الثالثه هل المراد بالثالثة الثالثة المحتملة أو المراد بالثالثة الثالثة اليقينية فإذ كان المراد بالثالثة الثالثة المحتملة فلا يحتاج الى أن يقول بعد دخوله في الثالثة، لأن كل من شك بين الثنتين والثلاث، فقد دخل في الثالثة المحتمل، غير محتمل، فلا حاجة لأن يقول إن دخل شك بعد دخوله في الثالثة، والآن يحتمل أنه في الثالثة بعد شنو وإن كان المراد الثالثة، بلي. المتيقنين خوف، ثاني، فينقلب الشك إذا عند ثالث متيقنين فينقلب الشك من الثنتين والثلاث إلى الثلاث والأربع، لأنه إذا تيقن أنه دخل في الثالث، صار مصداقا بشك آخر وهو الشك بين الثلاث. والحال بأنه يريد أن يعالج الشك بين الثنتين والثلاث فالرواية إذن مجملة من هذا هذا الإشكال ما ترى فإن ظاهره أن المراد بالثالثة يعني الركعة التالية وسماها ثالثة باعتبار شنو؟ تردده بين الثنتين والثلاث فكأنه قال إذا ترددت بين الثنتين والثلاث فإنما تكون صلاتك صحيحة إذا دخلت في الركعة التالية لهذا الشيء وليس مراده عنوان الثالث كي نقول آه أن المراد الثالث المحتمل وهو حاصل على كل حال أو المراد الثالث يقينية فهذا يستلزم الانقلاب من الشك بين الاثنين والثلاث الى الشك بين الثلاث والاربعة مراده لا يكون هذا الشك من الشكوك الصحيحة حتى يدخل في الركعة التالية لشكه زين بعدين قال مالذي عد اولا وثانيه ما فيها ثالثه نعم وعلى الجمله لم نفهم معنى الصحيحه لها المقدار ولم يتضح المراد لعدم الربط بين السؤال والجواب فهي محكومه بالإجمال ونحن نقول بما ان هذه الروايه ظاهره وانعقد لها مفهوم الشرط فلا محاله هي تامه الدلاله على ما اراده المحقق الهمداني من ان المدار في الصحه على التلبس بالدخول شنو بالدخول في الركعه الثالثه زهر ولكن الان لبين ولكن سيدنا قدس سرو قال وللقول الثاني وهو من يدعي ان اتمام الركعتين بقراءه الذكر الواجب وان لم يرفع راسه من السجده الثانيين استدل بصحيحه زرارة من شك في الاولىين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين نعم وايضا صحيح البخ박 اذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد يقول فإن مقتضى هاتين الروايتين أن المدار في الصحة على أن تحفظ الاوليين وحفظ الاوليين لا يتوقف على رفع الرأس من السجدة الثانية فإن المكلف متى ما أتم الذكر الواجب من السجدة الثانية قال أنا قطعا أتيت باثنتين لكن أتيت بثلاث أم لا؟ لا أدري فحفظ الاوليين وعدم تطرق الشك إليهما حاصلون وإن لم أرفع رأسه من السيدة الثانية فلأجل ذلك ذكر سيدنا فيما سبق لو قلنا بأن الموضوع هو ما يقوله الهمداني أي أن المبطلة للصلاة الشك أثناء الأولين، فهذا صلاته باطلة، لأنه وإن فرغ من الذكر الواجب ما زاله في الأولين، يعني ما زال ما رفع رأسه، ولكن المبطل، بحسب ما تفيده صحيحه زرارة وصحيحه البقباق، أن لا يحفظ، أن لا يحفظ الأولين. وهذا الرجل الذي شك بين الثنتين والثلاث بعد الذكر الواجب وقبل رفع رأسه قد حفظ الاوليين فمقتضى ذلك ان تكون صلاته صحيحه فحيث ان سيدنا دعا ان صحيحه زراره التي استدل بها الهمداني مجمله وراى ان صحيحه زراره وصحيحه البقباق تامت الدلاله بنى على ان تماميه الركعتين واحراز الاوليين بالفراغ من الذكر الواجب ولكن حيث ذكرنا نحن ان صحيح الزرار التي استدل بها الامدان ايضا تامه الدلاله فلا محاله تقع المعارضه بين الطائفتين فان مقتضى صحيح الزرار الاولى التي استدل بها الهمداني بطلان صلاته لان الشك في الاوليين ولم يدخل بعد في الثالثه بينما مقتضى صحيح زراره الثانيه انه حفظ الاوليين إذن صلاته صحيحه ويمضي فما هو حل التعارض ياتي الكلام عنه غدا ان شاء الله وبمناسبه ان اليوم ذكرى رحيل سيدنا الخوئي قدسي سره قبل 22 سنة أو 23 سنة وله اليد البيضاء على الحوزات العلمية في كل مكان وعلى المراجع في صفة عامة فإن المراجع إما تلامذته, أو تلامذته تلامذته وله اليد البيضاء على المذهب كله فلذلك نقرا لروحه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم